يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا, وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون